لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قَلَّى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ كَانَ كَذَّابًا وَيُنْشِئُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُنْشِئُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ وَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ صَنَعَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ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 تَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ تقيهم غلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين نجت نب الطاغوت ان يعبدوها وانا اب الله لهم البشره فبشر عباد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 لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا وَرُفَعَتْ لَهُمْ مَكَاتِبُ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مّبْنِيَّةٌ تَجْرِي من تحتها لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه, فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم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 فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقشَعِرُ مِنْ وُجُولُ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ تَقشَعِرُ مِنْ وُجُولُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ سَمْتَ لِينُ جُلُودِهِمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذكر الله ذالک هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِ رَبِّهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 وَلَوْ قَالُوا ضربنا للناس في هذا القران من كل مسل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تبعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره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 مَا إِذَا خَوْلَنَا نِعْمَةً مِنَّا قَال إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا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 الرَّحْمَنُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَتُمَثِّلُوا صِرَاطًا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 بَلٰ قَدْ جَآءَتْ ءَايَٰتُنَا فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَأَيُّ نِعْمَةٍ لَّوْلَا الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل.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 وَلا قَ أُح إلَِْكَ وَإِلَ الذيينَ مِنْ قَبلكَ لئِ أَشَكتَ لا يَحدَقًا عملُكَ وَلَ تَكُ مِنخاسِريد بلَلَّ فَعبُدَ وَكُم مِن الشكررين.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 قَالُوا فِي خَافِي الصُّورِ فَصَايْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ, فإذا هم قيام الشراقه الارض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجي ابي النبين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وَقَالُوا لَوْ خَزَنَتْهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ وَقال الحَمْدُِلَّهَِّذِي صَدَقَنَا وَعدَهُ وَأَوْرَتَنَا وَقٌ حَمْدُِ النََِّّذِي صَدَقَناَا وَعْدَهُ وَأَوَْةَنَ الأأَرْضنَةَ بَوْوُْ بِنَ الْجَنَّ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نتبوأ مَنْ تَبَوَّأَهَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَن فِيهَا مِنَّا رَحْمَةٌ وَمَا نَحْنُ لَهُمْ بِمَسْتَخْلِفِينَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَأَجْرًا عَظِيمًا وَتَرَى